بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحالب ما الحالب ما سبحان قه من ادراك لمن حقه كذب ثمود عاد بالقارعه كذب ثمود عاد بالق وَأَمَّا تَهُودٌ فَأُلْفُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا سَبُؤٌ فَأُلْفُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُلْفُ بِرِيحٍ صَبْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَ قُرْنَاتِي تَصْفَرُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا تَتَرَنَّحُ القَوْمُ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَفْلٍ خَاوِيَةٌ تَتَرَنَّحُ فِيهَا صَرْعًا فَهَلْ ترى لهم وجاءت العون ومن قبله والمتفككات بالخاطئة. وجاءت العون ومن قبله والمتفككات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الوابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الوابية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لَنَجَعَ لَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أَذْنُ وَعِيهَا لَنَجَعَ لَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أَذْنُ فَإِذَا نفح فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ يُسْكُنُ دُنْيَا قَصُّ وَاحِدَة وَأُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّت كَتَبَت كَتَبَة وَاحِدَة وَأُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّت فيومئذ وقعة واقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي وانشقت السماء والملك على ارجائها والنقص على ارجائها ويحمي عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفنكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفنكم خافية. فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقولها. إني غنّت أني ملاة حسابية، فهو في عيشة فهو في عيشة في في جنة عالية أقوف هادئية، أقوف هادئية، قلوا أشرفوهمي أن بما أسلفتم في الأيام الخالية، قلوا أشرفو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ لما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت, كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية, ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هل تعني سلطانية قدوه فغله ثم الجحيم صلوا قدوه فغله ثم في سلسلة ذروها تبعون ذراعا فسلكوا ثم في سلسلة ذروها تبعون ذراعا فسلكوا إنه كان ولا يحب ولا طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حبيب لا يأكله إلا الخاطئون فلا, فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون شاعر وما هو بقول الشاعر قل لم ما تؤمنون قل لم ما تؤمنون ولا بقول كهن ولا بقول كاهر قليلًا ما تركون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقور علينا بعض الاقاويل ولو تقور علينا بعض لا منه باليمين لَقَضَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَجْهِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَجْهِ فَمَنْ كُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٌ فَمَنْ مِنْ أَحَدٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مكذبين حسرة على الكافرين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليمين، وإنه لحق اليمين، فسبح بسم ربك العظيم، فسبح بسم ربك العظيم فسبح ربك العظيم